لَّا يَتُوبُ اللهَّهُ مِ بَعِ ذَلِكَ عَلَ مَيْ يشَ واللَّهُ غَفُور الرَّحيم يا أَهََّذينَ آممَن إَِّ مَ المُشرِكُونَ نَجَسُون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 احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امر وما امروا الا ليعبدوا اله ا واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون